في الافقه النهلا لا والخير يا مرحبا رمضان في الافقه النهلا كلنا والبن ولا بيننا ودموع لا خدنا يا ربي فاقبل توبنا رمضان اللي شرفتنا بالحب كم سعدتنا بعير واصلك جيتنا والخير عم ديارنا وفتها الهلالة واتشرفة نوارة والخير عام وصادة يا مرحبا رمضة فيها ليالي فاضلة ليلة قدر يا الغالية فيها الأمان العالية فاتقنا شهر التواصل بالأهل وجسور للعليا تصل رحمة ربي كم تطل والخير أقبل والهل والهل